السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلِّ وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آل يغضل الصلاة وتوم التسليم أيها لحبَّه الكرام الأعمال التي يطالب الله تعالى بها عباده تنقسم إلى قسمين منها أعمال قلوب ومنها أعمال أبدان ورتب الله عز وجل على أعمال القلوب أجورًا أو أوزارًا ورتب على أعمال الأبدان أجورا أو أوزارا أعمال القلوب في كثير من الأحيان تكون أعلى من أعمال الأبدان مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء السبعة ذكر منهم قال ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه وهذا عمل في القلوب قال ورجل قلبه معلق بالمساجد هذا أيضا عمل قلبي وقال ورجل دعته امرأة داته منصب وجمال فقال إني أخاف الله أيضا هذا عمل قلبي وقع في نفسه ما قال فضربها فهرب من بين يديها قال إنما, قال إنما وقع في قلبه خوف قال إني أخاف الله وذكر منهم صلى الله عليه وسلم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه أيضا هذا هو عمل من أعمال القلوب إذن الأعمال التي هي بالقلوب قد تكون أعظم عند الله تعالى من أعمال الأبدان بل أن أعمال الأبدان إذا خلت من أعمال القلوب، صارت أعمال الأبدان مجرد حركات مثلا الإنسان الذي يصلي وقلبه ليس مع صلاته ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي من صلاته إلا ما عقل وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له منها إلا ربعها إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال صلى الله عليه وسلم وَمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا إلا, ث... إِلَّا عُشْرُهَا دل هذا على أن عناية الإنسان بعمل القلب ونية القلب هي الأصل في عملك مع رب العالمين حتى الصيام لو أن إنسانا مثلا لم يأكل ولم يشرب من بعد الفجر نفرض أنه سيقض بعد الفجر بعدما صلوا خرج إلى السوق ثم ذهب بأولاد إلى المدرسة ولم يأكل ولم يشرب حتى أذن عليه المغرب انشغل في العمل ثم أراد يرجع لبيته يتغدى فاتصرت عليه زوجته وقالت أنا في المستشفى تعالى إلي فذهب إلى المستشفى حتى أذن عليه المغرب وهو لم يأكل ولم يشرب لا نقول إن لك اليوم أجر صائم لماذا؟ لأنه لم ينوي الصيام وبالتالي صارت الجوارح عنده مطبقة للصيام ما في أكل ولا شرب لكنه في الحقيقة ليس له أجر الصيام بسبب أنه لم ينوي هذا الصيام بقلبه كذلك الخطايا التي تقع بالقلوب هي لها عند الله تعالى شأن عظيم لذلك في حديث أبي هرير رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة ولم يقل صلى الله عليه وسلم قاتل مثلا وسارق أشياء تتعلق بالأبدان إنما قال صلى الله عليه وسلم مقاتل مجاهد في سبيل الله وقارئ للقرآن ومتصدق عجب كيف ما هذه أعمال صالحة كيف يا رسول الله يكون هؤلاء يعذبون في النار قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بهذا المجاهد في فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها يقول انا عطيتك صحة وعطيتك قوة وعطيتك عقل وكذا وكذا تعرفها يقول نعم أنا أقر بها فيقول الله تعالى له فماذا فعلت إيش قدمت فيقول يا ربي ما تركت سبيلا يجاهد فيها في سبيلك إلا جاهد فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت وإنما قاتلت لي وقال جريء فقد قيل قال صلى الله عليه وسلم ثم يؤمر به ويسحب إلى النار قال صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بعد ذلك بالآخر يؤتى بالمتصدق ويقال لها ماذا فعلت قال يا ربي ما تركت مجالا ينفق في في سبيلك إلا أنفقت أنا أنفقت في المساجد وأنفقت في طباعة الكتب الخيرية وأنفقت في الصدقات على الفقرة والأرامل والمساكين ما ترك أحدا إلا فعلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما أنفقت ليقال جواد أنت أنفقت حتى يقولوا ما شاء الله فلان ترى هل هذا المسجد صدق فلان هل يطبع هالكتاب أن تريد أن تذكر عند الناس وبالتالي لما أردت أن تذكر عند الناس لم يخلص الله تعالى عملك. مثل شخص من التجار ذهب إليه أحد الزملاء يريد منه أن يتبرع في طباعة كتاب كتاب في الأذكار قال طيب كم سيكلف؟ قال والله إحنا سنطبع يعني مليون نسخة نريد منك خمسمائة ألف ريال قال طيب خذوا هذه مئة ألف دفعة أولى وبعدين إذا طلعت الدفعة الأولى ورأيت الطباعة جيدة وكذا أعطيكم الباقي قالوا جزاك الله خير وبارك الله فيك والله لا يحرمك أجرها فمضوا فلما مضى قرابة شهر وخرج الطبع الأولى مئة ألف نسخة جاءوا بها إليه ليراها ويفرح فلما نظر في الغلاف فإذا مكتوب على الغلاف طبع على نفقة أحد المحسنين فلا تنسوه من الدعاء هو ووالده فقال ليش ما كتبت اسمي قالوا يعني أنت ما اشترضت ذلك علينا بعدين لماذا نكتب اسمك يا اسمك يعني أنت الذي يهمك أن تؤجر عند الله سبحانه وتعالى ليس أن يذكر أن يذكر اسمك فتشكر قال لا أريدكم أن تكتبوا طبعة على نفقة معالي المحسن الكبير فلان ولا والله ما لكم ولا رياض فاضطروا أن يعيدوها إلى المطبعة ويمزقوا الغلاف الذي على المائة نسخة ويطبعوا غلاف جديد بيعني تصميم جديد ومكتوب طبعة على نفقة معالي المحسن الكبير شوف سبحان الله هذه الأموال التي أنفقها واضح من, من كلامه ومن فعله يظهر لنا أنه لا يريد وجه الله تعالى والدار الآخرة فهذا هو الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومتصدق وإنما تصدقت ليقال جوات حتى الناس يقولون ما شاء الله يا أخي بنها المسجد وكفل هؤلاء الأيتام وطبع هذا الكتاب وقام على هذه الدار وفعل وفعل ليقال جوات فيقول الله تعالى فقد قيل أنت كنت تريد أجرا معينا حصلته في الدنيا النية التي فعلت لأجلها أن تسمع الثناء حصل حصلتنا في الدنيا فلماذا نعطيك أجرا آخر قال صلى الله عليه وسلم ويؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها ألم أعطيك صوتا حسنا ألم أصح لك في بدنك ألم فيقول بلا بلى يا ربي فيقول الله تعالى فماذا فعلت فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته أنا حافظ الكتاب الله صوتي حسن والناس يبكون ورائي فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قرأت لي وقال قارئ أنت قرأت حتى الناس يقولون يا أخي ما شاء الله والله صوته جميل يا أخي يا أخي الناس يخشعون وراءه وقد قيل قال ثم يؤمر به فيسحب في النار قال صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الثلاثة يا أبا هريرة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة دل هذا أيها الأخوة والأخوات على أن عناية الإنسان بقلبه أهم من عنايته بظاهره وربما كان العمل القلبي الواحد أفضل عند الله تعالى من أعمال كثيرة تكون على الظاهر لذلك لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوما والحديث في مسند أحمد وغيره وحسنه الإمام أحمد وحسنه الهيثم وغيره حسنه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة مع أصحابه في أثناء جلوسهم في المسجد يتحدث بعضهم مع بعض فجأة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة عجب الصحابة رجل يشهد له في الجن الجنة وهو لا يزال بيننا يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ويلبس كما نلبس ومع من الآن ترى فلان في الجنة فنظروا فدخل رجل ليس مشهورا في الصحابة دخل رجل تقطر لحيته ماءا وقد شمر كميه عن ساعديه ووضع نعليه تحت ابطه ودخل وصل ركعتين وخرج لما جاء اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة نظر الصحابة إلا الرجل نفسه يدخل عجيب من ذلك معقول طيب ما في واحد ثاني جاء اليوم الثالث يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فإذا الرجل نفسه يدخل لما رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وصغير لا يزال في أوائل شبابه لما رأى ذلك قال ما هو العمل الذي يعمله؟ حتى استحق أن يشهد له بالجنة دعني فالأنظر قام وراءه وهو يريد أن يسكن عند الثلاثة أيام لينظر كم يقرأ قرآن كيف يصوم إيش الصلوات التي يصليها ما هي الأدعية التي يدعو بها يريد أن يكتشف السر فجاء إليه وقال أنا والله وقع بيني وبين أبي يعني ملاحاه وأود أني أجلس عندك ثلاثة أيام حتى يهدأ أبي ولعل أباه قد وقع بينه وبينه ملاحق قبل سنة أو سنتين أو ثلاث لكنه ما قال وقع أمس أو قبل أمس قال أنا وقع بيني وبين أبي يعني يوم من الأيام وقع بيننا مشكلة ثم قال من جديد أريد أجلس عندك ثلاثة أيام نوع من التورية قال طيب تفضل جلس عنده أول ليلة ونام يقول ما لاحظت على الرجل شيئا غريبا يقول غير أنه كان إذا قلب ذكر الله إذا قلب هناك قال لا إله إلا الله لكن ما في قيام ليل كثير ما في صلاة كثيرة ما في شيء غريب فأصبحنا فإذا الرجل مفطر قلت يمكن الليلة الأولى الرجل متعب وكذا الليلة الثانية سأرى العبادة جاءت الليلة الثانية فإذا الرجل على نفس حاله ما في عبادة كثير جاءت الليلة الثالثة فإذا الرجل على نفس حاله فلما انتهت الثلاثة أيام قال عبد الله بن عمر لهذا الرجل قال يا أخي والله ما وقع بيني وبين أبي خلاف لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وأريد أن أعلم ما هو العمل لكني حقيقة خلال هذه الثلاثة لم أستطع أن أكتشف فبالله عليك ما هو العمل الذي استحقيت به أن تكون من أهل الجنة فقال له ذلك الرجل قال والله ما هو إلا ما رأيت يعني ما عندي عمل زائد إلا الذي رأيته يعني صومي مثلكم وصلاتي مثلكم ما عندي شيء غريب طيب فكر أنظر قال والله ليس عندي شيئا زائدا فلما أراد عبد الله بن عمر أن يمضي قال له ذلك الرجل تعال فجاء إليه قال والله ما عندي إلا ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل أو حسد على أحد من المسلمين أنا قلبي نظيف صح ما عندي صلاة كثيرة ولا عندي صوم كثير لكن قلبي نظيف قال غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غل أو حسد على أحد من المسلمين فقال له عبد الله ابن عمر قال هذه التي بلغتك هذه اللي بيضت وجهك عند الله ورفعتك هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها هذه التي نتعب حتى نحصلها لو قلت صل كل يوم أربعين ركعة ممكن أصلي أقرأ كل يوم أربعة أجزاء ممكن أقرأ صم ثلاثة أيام في الأسبوع أو في الشهر فعلت لكن تقول لي اجزم بأن قلبك ليس في غل ولا حسد على أحد من المسلمين هذه التي بلغتك وهذه التي لا نطيقها من أعظم خطايا القلوب أيها الأخوة والأخوات خطيئة حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها هي أول خطيئة وقعت في السماء وهي أول خطيئة وقعت في الأرض هي الخطيئة التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب هي الخطيئة التي منعت أبا جهل من الإيمان ومنعت عبدالله بن أبي بن سالون وحالت بين اليهود وبين الإسلام هي الخطيئة التي سلطت المنافقين على المسلمين هي الخطيئة التي جعلت ابن آدم يقتل أخاه هي الخطيئة التي أوقعت المشكلة بين يعقوب وبين أبنائه وجعلت يوسف عليه السلام يلقى في الجب هي الخطيئة التي فرقت بين يوسف وبين أبيه أربعين سنة كم فرقت هذه الخطيئة من بيوت كم أدت إلى قتل كم زرعت من شقاق وخصومات وملاحات بين الإخوان وإخوانهم وبين الأزواج وزوجاتهم بل كم وقعت من قضايا قتل بسبب هذه الخطيئة هذه الخطيئة هي الحسد ذكر الله عز وجل لما بين لنا حال اليهود ذكر أن من أعظم صفاتهم الحسد أبو جهل يا جماعة جاءته فترة كلما جاء الليل يقبل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ويتسمع القرآن يجد راح نفسيه متعة لأنه خلق أصلا لهذا القرآن لعبادة الله به فيوم في الأيام رأاه واحد من المشركين قالوا شعندك يا أبا جهل أنت تأتي إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم تأتي إلى بيت هذا النبي ونحن مكذبون به تستمع القرآن قال لا لا بس هذا أمر عادي ومضى فلما كان في الليلة الثانية جاء أبو جهل يتسمع القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة في بيته في مكة قبل أن يهاجر الليلة الثالثة الأمر نفسه جاء فعلا يتسمع القرآن فلما مشى أبو جهل أمسكه واحد من قومه البارزين قال يا أبو جهل قال نعم قال أصدقني أصدقني أتعلم أن محمدا هذا على حق أم على باطل فقال أبو جهل والله إني لأعلم أنه على حق قال عجباً فما يمنعك من اتباعه مدى إيش يضرك تقول لا إلى الله محمد رسول الله انتهينا حتى تلك الأيام ما في صلاة ما في صوم ما في حج ما في زكاة مجرد لا إلى الله انتهينا هذا الإسلام ما كان في شرائع يعني ما في أي تكليف وأي تعب عليه لما يسلم قال فما يمنعك من اتباعه فقال إنا يعني نحن بنو مخزوم إنا تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف قريش يا جماعة كانت تحكم مكة لكن ما في رئيس لقريش يعني مكة كانت من غير أمير من غير رئيس تلك الأيام أبو جهل له رئاسة على قومه أمي بن خلف له رئاسة على قومه أبو طالب له رئاسة أبو لهب له رئاسة أبو سفيان له رئاسة كل واحد رئيس لكن ما في واحد يعتبر رئيس على هؤلاء جميعا فكان الجميع يتنافسون فيقول أبو جهل إنا تنافسنا نحن وبن عبد مناف الشرف كل واحد يريد يكون له الكلمة في مكة فأطعموا فأطعمنا صار الحجاج يأتون ونأتي نحن ونقول هذه هدية لكم مننا نحن بني مخزوم فيأتي بن عبد مناف ويطعمون مثلنا فخربوا علينا الشرف قال وسقوا وسقينا صار إذا الحجاج ذهبوا إلى منا أو عرفه كذا يأتي بنعب مناف بالأسقية والقرب يسقونهم ففعلنا مثلهم واعتنوا بالبيت واعتنينا حتى إذا تحاكت الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمن أين نأتي بهذا؟ الأكل نأكل الناس ما في مشكلة والشرب نشرب الناس واللبس ندبر الناس لبس لكن ما نستطيع نخترع نبي مثلهم يقول حتى إذا تحكت الركب قالوا منا نبي فمن أين نأتي بهذا والله لا نؤمن به أبدا شوف الحسد ويسمي النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل فرعون هذه الأمة ويقتل أبو جهل ويذبح كما تذبح البهائم في معركة بدر والرجل لا يزال على حسده في قلبه ولا يمنعه من اتباع الدين إلا الحسد الذي في نفسه من أعظم صفات المنافقين الحسد يقول الله سبحانه وتعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم يعني عبد الله بن أبي ومن معه إذا انتصرتم أيها المسلمون ضاق صدره وساءه ذلك إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها عبد الله بن سبأ ومن معه كانوا يعرفون في دواخرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق لكن حسدا من عندي أنفسهم في يوم من الأيام مشى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن عبادة ليعوده وكان سعد مريضا في أثناء الطريق قال واحد من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام على دابة على حماره قال يا رسول الله هنا مجلس في عبد الله بن أبي بن سلون مع مجموعة من الناس تعال وادعوهم إلى الإسلام هذا في أول مقد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لا يزال المدينة ليس فيها منافقون كان فيها مسلمون وكفار لأن المنافقين ما ظهروا إلا بعد الانتصار في معركة بدر اضطر الكفار يظهرون أنهم أسلموا حتى يستطيعون أن يتعايشوا مع الناس لكن في البداية كان الكافر من الأوس أو من الخزرج أو من غيرهم يقول هو كافر ما عنده مشكلة والمجتمع كان يعني يحتمل مثل هذا فقال واحد من الصحابة يا رسول الله هنا عبد الله بن أبي يعني لو جئت ودعوتهم إلى الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يهتبل ويغتنم كل فرصة للدعوة إلى الله جاء صلى الله عليه وسلم واستدار به بدابته بحماره وجاء وأقبل إليهم فلما رآه عبد الله بن سلول مقبلا من بعيد وضع طرف عمامته على أنفه وقال لا تغبروا علينا لا تغبروا علينا فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وجاء يمشي بكل هدوء حتى وقف بينهم ثم قال السلام عليكم وبدأ يدعوهم فقال عبد الله بن أبي يا هذا امضي إلى رحلك يعني امضي إلى بيتك فمن جاءك منا فاقصص عليه يعني عطى قصص قصة شعيب وقصة أنت ما عندك إلا قصص شعيب ولوط اقصص عليه ولا تغشنا في مجالسنا لا تشغلنا في مجالسنا كل يوم تأتي إلينا وتدعونا لا تغشنا في مجالسنا فقال أبو طلحة رضي الله تعالى إن كان موجود أو عبد الله بن حذافة قال يا رسول الله بلغ بلغشنا في مجالسنا فإنه أحب إلينا فقال عبد الله بن أبي اذهب قد آذان نتن حمارك يكلم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبد الله بن حذافة قال والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك بيض الله وجهه شوف الشجاعه يعني والقوه على الاسكات يقول والله ريحه الحمار احسن من ريحتك يا عبد الله بن ابي بن سلول عبد رب بن سلول طبعا له شرفه عند قومه قام عبد الله وتماسك هو وعبد رب بن حذافه بدو يتقاتلان فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فصلهم عن بعض ومضى ودخل على سعد بن عباده سعد بن عباده السيد من سادات قومه فقال صلى الله عليه وسلم لسعد يا سعد أما سمعت ما قال ما قال ما قال هالزنديق هالفاجر عبد الله بن أبيلة يقول أسمعت ما قال أبو الحباب شوف الكنية يكني إكراما له واحتراما وتلطفا يقول أسمعت ما قال أبو الحباب قال وماذا قال يا رسول الله قال إنه قال كذا وكذا وكذا فقال أسعى بن عبادة يا رسول الله أرفق به ارفق به في حسده الشديد لك وعدم اتباعه ومحاولة دائما أنه يسخر منك أو يستهزئ ارفق به فإننا كنا في المدينة نساؤنا تصنع له التاج وتصف له الخرز يعني التاج الملك صنعناه له ما بقي إلا أن النساء تصف له الخرز مثل المسباح لنزين به هذا التاج حتى إذا علم أنه ملك علينا خلاص ما بقي إلا قليل ونملكه جاء الله تعالى بك طبعا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خلاص صار الملك له والإدارة في المدينة والرئاسة له يقول سعد عبادة فشارق بذلك عبد الله بن أبي بن فارفق به يا رسول الله وضل عبد الله بن عبي بن سلول يا جماعة حاسدا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى مات عبد الله بن عبي بن سلول حتى إنه هو الذي اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بما هي منه بريئة بل فاحشة الله تعالى الآيات وسماه إفكا وهو الذي قال في بعض المعارك لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وهو الذي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سم من كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك ومع ذلك يموت على على ضلاله وفجوره بأنه لأنه منعه الحسد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام الحسد أيها الإخوة والأخوات لم يسلم منه حتى أبناء الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى عن إخوتي يوسف مع أبيهم إذ قالوا ليوسف واخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يعقوب كان عنده عدد من الأولاد من عدد من النساء عشرة منهم إما من أم واحدة أو من أمهات شتى لكن يوسف وأخوه بن من أم معينة من أم واحدة يوسف تعامله مع أبيه تعامل جيد ولطيف محترم يطيعه يعني يرفق به فأحبه أبوه أكثر من غيره هذا طبيعي يا جماعة أنت الآن لو عندك اثنان من أولادك واحد منهم أول ما تقول يا محمد أعطني ما قال سم أبشر أبشر يا أبي وقاموا جاب لك الماء لما تأتي بتخرج تصلي قفز مباشرة وأحضر نعالك وضعها عند رجليك تطلع من المسجد تجد الولد قفز مباشرة إلى درج الأحذية وجاء بحذائك ووضعه بين رجليك بينما الولد الثاني تقول له يا خالد قم اعطني ماء قال اوه طيب يا ابوي طيب بعد شوي بعد شوي تقول لي يا خالد وين عالي قال والله مدري اظنها فوق في الدور الثاني ولا في الحوش طيب افهمها يا ولدي واحضرها يا خالد ذاكر دروسك يا خالد كم تحفظ من القرآن طبيعي ان قلبك سيميل الى الاول اكثر من الثاني يا اخي طبيعة الانسان يا اخي حتى لو عندك عفوا اثنتان من الدواب عندك ناقتان او بعيران أو نحو ذلك وأحدهما مسايس لك يطيعك لا أحببت أكثر من غيره يا أخي حتى السيارات لو عندك سيارة دائما تخرب عليك وتتعبك ومكيفها خربان والثانية جيدة أحببت هذه أكثر من هذه وهي سيارات فما بارك بالأدميين فأصلا يوسف تعامله مع أبيه تعامل رائع فأحبه وأبو أكثر منه فقال إخوة يوسف انظر إلى ما قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن جماعة إن أبانا لفي ضلال مبين طيب والحل مدام أبوكم يحب أخاكم أكثر منكم والحل اقتلوا يوسف ايش دنب تقتلونه يعني ايش دنب يوسف لما يقتله إذا, إذا عندكم مشكلة مشكلتكم مع أبيكم ليس مع يوسف هذا مثل واحد مرة ركبته معه في أحد البلدان العربية سائق تاكسي فاكتشفت أنه نصراني سائق قلت طيب سأقول لك كلمتها عن النصرانية قالت تناقشت مع النصرانية ثم قلت لهم ضمن الأسئلة أنت الآن تقول ان عيسى صلب قال نعم قلت لماذا صلب قال لأجل أن يكفر الخطيئة قلت أي خطيئة قال خطيئة آدم قلت ما هي قال لما أكل آدم ثمره من الشجرة وقع في خطيئة فلعنت هذه الخطيئة أصابت أولاده فصلب عيسى ليكفر الخطيئة قلت يعني الذي عمل الخطيئة عيسى ولا آدم قال آدم قلت يا أخي إيش ذنب عيسى يصرب إذا آدم اللي عمل الخطيئة آدم اللي يصرب اشدخل عيسى بالموضوع فسكت قال والله ما عرفش والله ما أدري هذه هذه هذا سؤال فعلا غريب فالمقصود لأن إخوة يوسف قالوا مثل هذا طيب والحل مدام أبوكم يحب أخاكم أكثر ما قالوا تعالوا ننظر ليش يحبه آه لأنه مطيع آه لأنه لطيف المعاملة إذا نصبح مطيعين ولطيف المعاملة حتى يحبنا لا ما فعلوا ذلك اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يعني ألقوا في البر يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين تدرون ما معنى تكونوا من بعده قوما صالحين هذا مثل الذي يخطط يفعل معصيه ويخطط التوبة معها يعني هؤلاء يقولون نأخذه ونلقيه بعدين نتوب ونستغفر مثل اللي يخطط مع صاحبه يقول له وش عندك فالإجازة قال والله ما أدري ما عندي شيء قال طيب وش رايك نحجز على البلد الفلاني يوم السبت نوصلهم يوم الأحد نذهب يوم الأحد إلى المرقص الفلاني يوم الأثنين نطلع البحر الفلاني وفيه برضو مكان في كذا وكذا ونشرب وهو. ويوم الثلاثاء نذهب إلى كذا ونفعل كذا ويوم الأربعة نفت ونفعل ويوم الخميس نحجز عن طريق جدة مكة ونعتمر ونستغفر بعدين نرجع الكويت كذا وتكونوا من بعده قوما صالحين هذا اللي قال إخوة يوسف يعني خططون نقتل أخانا أو نطرح أرضا طيب هذه معصية بعدين قالوا بعدين نستغفر وتكونوا من بعده قوما صالحين وفعلا يأخذون يوسف عليه السلام ويلقونه في البر في, في الجب ويلتقطه بعض السيارة ويفرق بين يوسف وبين أبيه أربعين سنة بسبب الحسد الحسد يا جماعة هو سبب أول خطيئة وقعت في السماء لما خلق الله تعالى آدم ونفق فيه من روحه أمر الله تعالى الملائكة بالسجود له فنظر إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي يعني أنا حاس ليش يكون أحسن مني لماذا الملائكة تسجد له ولا تسجد لي حسد حسد عنده لماذا الملائكة تسجد لآدم ولا تسجد لي أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا أحتنكن يا جماعة يعني أمسك ذريته من الحنك من هنا أتحكم بهم كما, كما أشاء انظر إلى الحسد ويستحق أبليس اللعنة وتنزل به اللعنة إلى يوم القيامة بسبب الحسد الحسد يا جماعة هو سبب أول معصية وقعت في الأرض يقول الله سبحانه وتعالى وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرْوَبَا قُرُبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ آَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرُ عنده ولدان آدم هابيل وقابيل وحت قابيل قاتل قابيل قاتل هو القاتل وهابيل هو المقتول اربطها هكذا قابيل قاتل كلاهما يبدأ بحرف القاف هابيل عنده غنم يرعاها ويتكسب منها يعني يأكل منها ويشرب من لبنها وقابيل عنده زرع وسنابل فأمر بأن يتصدق بصدقة هم كانوا في السابق إذا أراد يتصدق بصدقة ما في فقر يتصدقون عليهم ما هو ما في لهو أخوه أصلا يتصدق على من فكان أحدهم إذا أراد يتصدق بصدقة يأتي بالصدقة ويضعها في مكان فإذا قبلها الله تعالى العلامة أن الله قبل صدقتك أن الله يرسل نار وتأكلها كذا الشرع كان في السابق فذهب هابيل وأقبل بشات من أطيب الشياه عنده هابيل وقابيل ذهب إلى زرعه وجاء بسنبله صفراء يابسة ما تساوي شيئا وجاء وضعها صدقه لله هذا اللي بقرب لرب العالمين فأقبلت النار وأكلت صدقة هابيل ولم تأكل صدقة قابيل شوف كيف اللي وقع فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا لأقتلنك إيش ذنبي تقتلني طيب أنا أنا ما هو ذنبي تقتلني أنا, ماذا فعل؟ أنا ما بيني وبينك مشكلة أنت مشكلتك مع نفسك المفروض لما رأيت أن صدقتك لم تتقبل أن تذهب وتستغفر وتأتي بصدقة طيبة هذا هو التصرف الصحية لكن تقتلني أنا ماذا فعلت قال لا لأقتلنك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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين وتقع أول جريمة قتل على وجه الأرض بسبب الحسد, بسبب الحسد والله له اختلاف على مال ولا اختلاف على زواج ولا اختلاف إنما هو بسبب الحسد يقول صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما يعني على وجه الأرض ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل شوف من دعا إلى كان عليه من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة الحسد أيها الإخوة والأخوات حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه قال لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا صحيحين وقال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم ما هو قال الحسد والبغضاء ثم قال والبغضة هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين ثم قال والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم يثبت الحب لكم قالوا بلأ قال أفش السلام بينكم خرجه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم يسأل الصحابة يقول لو الله وسع عليكم صار عندكم أموال فارس والروم فتحتموها أي قوم أنتم إيش تكونون قالوا يا رسول الله نكون كما أمرنا الله إن شاء الله نكون طائعين مؤمنين كما أمرنا الله فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يعني قد يقع بينكم شيء آخر أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض رواه مسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسد هو داء الأمم فقال صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم قالوا وما داء الأمم قال الأشر والبطر يعني الكبر والغطرسه والظلم وأكل أموال الناس بالباطل قال الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج البغي يعني الظلم والهرج يعني القتل أخرجه ابن أبي الدنيا بإسلاد الحسن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الحسد والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد أبداً والحسد والإيمان كما أن لا يجتمع ماء ونار في مكان واحد كذلك لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب أبدا يقول عليه الصلاة والسلام في رواه النسائي يقول لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن الحسد هو داء سيبقى في الأمة إلى قيام الساعة ايش الدليل يقول عليه الصلاه والسلام والله لا ينزل ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها القلاص يعني الابل الطيبه لا يسعى عليها لا يهتم الناس بها لماذا لان الأموال كثرت مع من كثره الأموال بعد نزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال يجعل الله تعالى بركات في الأرض ويقال للسماء أمطري ويقال للأرض أخرجي ما فيك فيعيشون عيشة هنيئة جدا لدرجة ان الإنسان اللي عنده إبل ما يحتاج يرعاها هي ترعى نفسها ولا يحتاجها أساسا لأن المال عندك كثير لماذا يضيع وقته معها ليبيعها أو يتكسب منها يقول صلى الله عليه وسلم وَلَتُتْرَكَنَّا القلاص يعني الإبل الطيبة فلا يسعى عليها ثم قال ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعวนنا الى المال فلا يقبله احد رواه مسلم اذا قال يذهب التحاسد معناه أن يبقى إلى وقت نزول عيسى ثم قال وليدعวนنا الى المال فلا يقبله احد يعني الإنسان الذي عنده زكاه عنده 100000 مثلا فيخرج يقول يا هذه زكاه اللي محتاج أفيكم فقير أفيكم مسكين أفيكم أحد عليه دين أفيكم أحد ينطبق عليه حكام الزكاة فقراء مساكين مؤلف قلوبهم ها غارمين فيكم أحد فلا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد أبدا هذا يدلك أن هذا الداء قد يبقى في الأمة بل سيبقى في الأمة إلى قيام الساعة وليحذر الإنسان من أن يكون متصفا به الحسد أيها الإخوة والأخوات ينقسم إلى ثلاث مراتب أنت إذا رأيت نعمة عند الآخر قد يقع في قلبك أحد ثلاثة أشياء مثلا أنا قيل لي مثلا إن فلانا والله تعين في المنصب الفلاني أو إن فلانا مثلا أختير لاجل أنه يأخذ الجائزة الفلانية أو جاء مثلا الأمير فلان وعطاه هدهدية سيارة مثلا أو نعمة يعني جاءت إليه أنت أمام ثلاثة أشياء قد تقع في قلبك الشيء الأول أن تتمنى مثلها مع بقائها عنده تقول أسأل الله ليعطاه السيارة يعطينا مثلها يعني الله يبارك له لكن أسأل ليعطاه يعطينا قيل والله فلان رزق بكذا من الأولاد وطيبين أو أولاده مثلا ما شاء الله ناجحين من الأوائل تقول أسأل الله ليوفق أولاده وجعلهم يكونون من الأوائل أن يوفق أولادي أيضا هذا النوع الأول أن تتمنى مثل تلك النعمه لكن لا تتمنى زوالها من عنده وهذا أمر حسن وهو الغبطة يعني ما في بأس أن الإنسان إذا رأى نعم الآخرين يقول يا ربي آتني مثلها هذا ما في شيء الحالة الثانية أن يتمنى زوالها من عنده وانتقالها إليه يقول يا الله يا ربي أنه يعني يكتشفون أنه ما يصلح على المنصب وشلونه ويضعوني مكانه أو يقول يا الله يا ربي أنهم يكتشفون أنه ما يستحق السيارة وأنه يعمل بها يعني يقطع الإشارات فيسحبونها منه ويعطونيها طيب يا أخي المعارض مليانة السيارات قل يا رب يأتني سيارة مثلها لا أبغى ليش يتمتعه بالسيارة أنا أريد أن تؤخذ منه وتعطى لي هذا النوع أو تزوج ذاك الرجل امرأة حسناء وموفق معها وذكيه تاجره وإلى آخره فلما سمع فلان هذا فلان ذاك تزوج بنت فلان قال يا رب ما يتوفق وطلقها عشان أتزوجها أنا طيب يا أخي البيوت مليئة بالبنات التي ربما مثل صفتها هذا هو النوع الأول أن يتمنى مثلها دون زوالها وهذا جائز النوع الثاني أن يتمنى زوالها منه وانتقالها إليه النوع الثالث وهو أسوأها أن يتمنى زوالها من عنده حتى لو لم تنتقل إليه قالوا له والله فلان تعين مثلا مدير لشركة فلانية ولا مؤسسة ولا مدرسة ولا مدرسة أصبح وزيران ولا أي شيء من الأشياء قيل أن فلانا تعين في كذا فهذا الحاسد لا يستطيع يقول اللهم اجعلني مثله لأن الشروط ما تنطبق علي ولا يستطيع يقول اللهم انقلها منه إلي لأنه لا يمكن تنتقل إليك الشروط ما تنطبق عليك فترجد أنه يقول أسأل الله أنه ما يتوفق أنه تروح عنه الله يجعلهم كذا وكذا ويبدأ من شدة الحسد الذي في قلبه مثل ما ذكروا قالوا في واحد تزوج ولما تزوج زوجة ثانية يعني والعياذ بالله فلما أخذها هذا عشان الحريم ينبصنا فلما تزوج الثانية أصرت عليه زوجته الأولى أم العيال قالت له سأحضر عرسك يا بنت الناس خليك في البيت بلاش قالت والله لا أحضر عرسك وأرقصه وهي مسكينة من شدة ما في قلبها ما تعقل قال احضري العرس وراحت وحضرت العرس عاد الرجل على قد حاله وليس عنده إلا سيارة الداتسون هذه اللي غماره وحده البيك أب هذه اللي غماره وحده فيها حوث فما يكفي إلا له والعروسة الجديدة تركب فيها فلما أرادني يذهب إلى بيته قالت الأم العيال الأولى أبركب معكم قال يا بنت الناس السيارة ما فيها إلا موضع لشخصين أنا وفلانة الجديدة أنت عندك أولادك يوصلونك قالت والله لا أركب معكم لو تضعوني في الحوث في الخلف قال اركبي في الحوث حوض السيارة هذا اللي يشيل في الأغراض وال... جاءت المسكينة واركبت وراء ويمشون والعروس قدام مع الزوج فتسمع ضحكات وتمايل على بعض وانفجر قلبها وهم يضحكون ويسولفون ويتمايلون على بعض فمن شدة الحسد رفعت يدينا قالت يا رب يصير لهم حادث يا رب يصير لهم حادث طيب إذا صار لهم حادث أنت بيصيبك حادث معهم أنت بنتي راكبة وراء يعني إذا لو انقلبوا أنت أول واحدة بتموتين لكن شوف سبحان الله من شدة الحسد كيف يقع حيانا في القلوب وذكر كذلك أن رجلا حاسدا قالوا من شدة الحسد لا يصاحبه أحد ولا يجالس أحد من شدة حسده فيوم في من الأيام واحد كذا مدعي, مدعي عليه صاحبه وأصبح صديق الله فخرجوا إلى البر يوما الحاسد هذا الحسود والمسكين هذا اللي على قد حاله فتفاجأوا في البر يعني تعطلت سيارتهم ما دروا إلا أتاهم قاطع طريق ورفع السلاح عليهم سرق الأموال اللي معهم ثم قال سأقتلكم قالوا حرام عليك نحن ماذا فعلنا أنت أخذت أموالنا قال ما فيها القتل فيكم فيكم لكن أنا إحسانا إليكم سأحقق لكل واحد منكما أمنية قبل ما تموتوا كل واحد قبل ما يموت له أمنية عندي فماذا تتمنون؟ قالوا طيب تركنا لا. قال لا الأمنية هذه تركنا لا أمنية أخرى أي أمنية تبغى في حياتك قبل ما تموت فقال الحاسد ابدأ بصاحبي فالمسكين هذاك الفقير وحيد أمه فقال يا أخي أنا عندي أم ما لها غيري في هذه الدنيا وسيصيبها فاجعة عظيمة وكذا ف فأرجوك أطلقني قال ما في أطلقني أعطني أمنيتك قال أعطني الجوال أكلم أمي أودعها أعطني الهاتف أكلم أمي أودعها بس قبل ما أموت قال طيب يعني هذه خلاص سجلناها عندنا نعطيك إياها وأنت إيش أمنيتك يسأل الحاسد قال الحاسد أنا أمنيتي إنه ما يكلم أمه شوف الحسد سبحان الله إذا, إذا وقع في القلب ماذا يفعل بالناس طيب وأنت ما يضرك لو أنه كلم أمه أيها الإخوة والأخوات سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى قيل له يا أبا سعيد أيحسد المؤمن ممكن المؤمن يحسد فقال للسائل سبحان الله أنسيت إخوة يوسف ولكن غمه في قلبك غمه في قلبك يعني لا تخرجه غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم يتعدى يدا ولا لسانا بمعنى أنك لو وقع في قلبك حسد على فلان أو فلان أهم شيء ألا يؤدي إلى أن تتكلم في عرضه ولا أن تتحرك بيدك تضربه أو تسرك منه أو تكتب فيه شكوى أو نحو ذلك مدام أنه شيء في القلب استأذوا الامشتراجي منتهينا لأنه أحيانا الحسد يقع في القلب غصب يقول الشيخ الإسلام بالكيمية رحمه الله يقول ما خلى جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه واللئيم يظهره للناس فليست القضية يا جماعة أن القلب يقع في حسد هذا أمر طبيعي كما أن الإنسان يصيبه الجوع والعطش والحر كذلك يصيبه الحسد ليست القضية يقع في قلبك حسد إنما القضية أن تخرج آثار هذا الحسد بأن تتكلم في عرضه أو تغتابه أو, أو غير ذلك من الأمور النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر بالمهاجرين إلى مكة إلى المدينة كان الأنصار هم سكان المدينة أصلا ولما جاء المهاجرون أنفق, أنفق الأنصار أموالهم في إسكان المهاجرين وأنفقوا أموالهم في شراء الأسلحة للمهاجرين وفي إطعامهم يعني الأنصار تعبوا لأجل المهاجرين ومع ذلك لما نزلت الآيات جاءت بمدح المهاجرين أكثر من الأنصار فقال الله سبحانه وتعالى عن المهاجرين والأنصار قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لا يجد الأنصار في أنفسهم حسدا على إخوانهم المهاجرين الذين أوتوا خيرا وأوتوا من الغناء وأوتوا من المغفرة والثناء ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لاحظ يمدحهم الله تعالى يقول مع أنهم تعبوا لأجل المهاجرين وصنعوا ما صنعوا إلا أنهم مع ذلك لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أيها الإخوة والأخوات الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب لماذا يأكل الحسنات؟ لأنه يؤدي إلى معاصي يؤدي أولا إلى الغيبة تجد أنك إذا حسدت شخصا كلما مدح في مجلس تقول نعم لكن هذا الإنسان عليه ملاحظات هذا الإنسان أصلا بخيل أنا سمعت عن كذا وكذا الحسد يؤدي إلى الغيبة لأنك, لأنك إذا حسدت شخصا لا تفرح أن يمدح أمامك تجد أنه كلما مدح أمامك بدأت تذمه والغيبة بلا شك يعوض الذي اغتبته من حسناتك يوم القيامة تدرون من المفلس قالوا من المفلس قال من يأتي بصلاة وصيام وكذا قال لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا يعني تكلم في عرضه بالغيبة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فدل هذا على أن الحسد يأكل الحسنات لأنه سيؤدي إلى غيبة وبالتالي الغيبة تأكل عليك الحسنات الحسد يأكل الحسنات لأنه يجر إلى الافتراء والكذب أنت إذا حسدت شخصا بدأت تقول فيه كذا وكذا وربما كذبت عليه بأمر أحيانا قد لا يكون صحيحا يعني ربما اتهمته باتهامات هي غير موجودة فيه كذلك المرأة إذا حسدت ضرتها تجد أنها تبدأ تتهمها وربما تكلمت عليها بكلام ليس فيه صحة أبدا وتبدأ تفتري عليها عند زوجها وتقول ترى هذه المرأة عليها ملاحظات وهذه المرأة فيها كذا وكذا وهي ليس فيها ذلك أبدا هو يجر إلى هذا وإلى هذا إضافة إلى أن نبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أهل الجنة لما سئل يا رسول الله من أهل الجنة قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قال يا رسول الله صدوق اللسان عرفنا يعني الذي لا يكذب فما مخموم القلب فقال صلى الله عليه وسلم الذي ليس فيه غل ولا حسد على أحد من المسلمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام والله تعالى لما وصف المسلمين قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بعمل كثير بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم قالوا سليم من الشرك أولا سليم من الحسد سليم من الغل سليم من الحقد على أحد من إخوانه المسلمين أخيرا أيها الإخوة والأخوات ما هو العلاج مادام أنه ما خلى جسد من حسد وأن الإنسان قد يبتلى به يعني في أي حال من الأحوال ما هو العلاج ما هو الحل لأجل أن ندفعه عن قلوبنا العلاج يكون في أمور أولا ارضى بما قسم الله لك الله عز وجل لما خلق الخلق قسم الأرزاق بينهم فأعطى هذا مالا كثيرا لكن أخذ منه الصحة أخذ منه الصحة فأصبح مشروع الشراء الرباعي لكن عنده في البنك مئة مليون أو مئتين مليون أو أكثر قسم الأرزاق ربما أعطى هذا مالا كثيرا لكن أخذ منه العقل أنا رأيت في أحد المستشفيات الأمراض العقلية رجلا يملك ما لا يقل عن مائتين أو ثلاثمائة ريال ومجنون ومرميه في المستشفى وأولاده قد رفعوا قضية في المحكمة لتقسيم الإرث قبل موته والقاضي وقفلهم قال لا الرجل لم يموت وقضية وصار للسنتين في المستشفى يقول للطبيب المشرف عليه يقول يا شيخ أنا أتصل بأولادها أقول خذوا أباكم أبوكم ما عنده مشكلة كبيرة صح أنه فاقد العقل لكن يمكن يعيش عندكم مرض أحضروا له ممرض بألف ريال وخراس ويعيش عندكم في البيت الممرض فقط يغير له اكرامكم الله حفاها يضي أكله يشربه يذهب به للحمام يعني ليس, ليس مجنونا يضرب ويكسر ويصرخ ويطلع للشارع لا مجنون هادئ فيقول الأولاد لا اللي يبقى عندك أسلم له وأصلح له ونحو ذلك يقول للطبيب والآن صار للسنتين عندنا فأعطاه رب العالمين مالا لكن أخذ منه العقل قد يعطيك رب العالمين منصبا رفيعا لكن يأخذ منك الذرية فما عندك ذرية قد, يأخذ قد يعطي الله تعالى الإنسان ذرية كثيرة لكن يأخذه منه المال فيصبح فقيرا أو يعطيه جسما قويا لكن يأخذ منه الجمال أو يأخذ منه المال فيشتغل حمال في السوق يقول الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم إيش؟ معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات النعم قسمها الله تعالى بين الناس فإذا فضل عليك أحد به مثلا وظيفة معينة قل في نفسك لعل الله تعالى فضلني عليه براحة بال فضلني عليه بزوجة مطيعة لي لأخلاقها طيبة فضلني رب العالمين عليه بأولاد مطيعين لي وموفقين فضلني عليه يا أخي أني الحمد لله مقيم للصلاوات الخمس في المسجد فضلني عليه بسمعة طيبة بين الناس فضلني عليه يا أخي بغير ذلك من الأمور التي ربما أنه مفضل علي بها المقصود أنك دائما تذكر نعمة الله تعالى عليك يقول لي واحد من الدعاة يقول ركبت الطائرة ذهب إلى إحدى دول الخليج يقول ومنها بجل الساعة في المطار وبطلع إلى دولة أخرى يعني يقول فركبت بجانب واحد فإذا هذا الذي بجانبي من كبار التجار يعني يمكن ثروة تتربوا على المليار مليار ونصف ريال يقول فأخذ يتحدث معي عن مشاريعه أني أنا طالع الصين وعندنا مصنع حديد وطالع مدرويش وعندي في كذا مصنع وعندي كذا فإذا هو رجل فعلا تاجر يقول فنزلنا في المطار مطار إحدى دول الخليج وبنطلع منها مباشرة إلى دولة أخرى وافق أنني توافقت أنا وياك كلنا في هذا المطار ونطلع نفس الدولة الثانية يقول فلما نزلنا في المطار فإذا بالخطوط اللي تحت يسلمون عليه يسلمون على الداعي يا مرحبا حيك الله يا شيخ تفضل يا شيخ يقولوا هو يتلفت ما حول أحد يسلم عليه يقول ثم مشيت أقبلت لاجل أن أقطع البوردلينج للرحلة الثانية تفضل يا شيخ تفضل يا شيخ يقول فآخرت أقول تعال تعال معي تعال بس اتبعني يقول وهو يتلفت ويحملون حقيبتي عني ويا شيخ نحبك في الله وجزاك الله خير وعندي فتوى وعندي كذا ويا شيخ وهذا يمسك على جنب بيني وبين زوجتي مشكلة أرجو تحلها لي وهذا الرجل التاجر ينظر بحقيبته فلما جلسوا قرابة ساعة وهالداعية مشغول بين من يسلم عليه ويستفتيه ويجيب على أسئلتهم ونحو ذلك فلما ركبوا الطائرة الثانية التفت ذلك الرجل عليه التاجر قال له تصدق قال نعم قال والله أهل لو تقول لي بادلني وضعي اللي أنا أعيش فيه بوضعك لا أقول لك تم لو تقول عطني المليار اللي عندك وأكون أنا مكانك في دينك وعلمك الشرعي ومحبة الناس لك وإقبالهم عليك وإنك يسألونك في أي فتوى وتجاوب ويشكون إليك ما في قلوبهم ويحبونك حب حقيقي ليس لأجل فلوسك والله لو تقول لي بادلني أعطيك أموالي كلها وتعطيني وضعك الذي تعيشه لا أقول تم عاد الشيخ هذا الداعية يتحدث معي يقول والله بغيت يقول له تم <تصفيق> يقول أنا فقير مسكين وعليه ديون والسيارة أقصاد وزوجتي مشاكل على المصروف دائم والله بغيت أقول تم <تصفيق> لكن عاد يعني الرجال خفت بعدين فالمقصود أن الله تعالى قسم مثل هذه الأرزاق بين الناس اقتنع أن الله تعالى قسمها بين الناس لأجل أنك إذا وقع في قلبك أن فلان فضل عليه قبل لا يقع الحسد تقول الحمد لله الله تعالى صح أعطاه لكن أعطاني شيئا غيره من الحلول أيضا لقضية الحسد كيف يتعامل الإنسان مع نفسه الإحسان إلى المحسود إذا حسدت شخصا معينا على أمري من الأمور فضل عليك بمال رزق مثلا بولد تزوج فضل عليك بأي شيء فوقع في قلبك لماذا هالنعمة عنده دون أن تكون عندي فسارع إلى الإحسان إليه لاجل أن تطع على أنف الشيطان أنفش الآن الشيطان يريد أن يجعل في قلبك عليه حقدا فلأجل أنك تطع على أنف الشيطان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهاده وتحبه اتصل وهنئه له ونحو ذلك من حل أيضا وعلاج الحسد الدعاء للمحسود أن إذا حسدت ليش كان في هذا المنصب وقع في قلبك لماذا لم يختاروني بدله قل اللهم بارك له اللهم وفقه اللهم اجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر لأجل أن تدحر الشيطان الذي يوسوس لك رابعا من الحلول اعلم أن حسدك له لا يضرك اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله أنت مهما حسدت الناس على نعم أنت والله تعذب نفسك ولا تعذبهم أبدا لكن الأصل ألا تنشغل بمثل ذلك كذلك أيها الإخوة ينبغ للإنسان صاحب النعمة أن يستعين بالكتمان حتى لا يحسدك الناس ما لا داعي كلما جلست مع واحد تقول له مثلا وانت تعلم بينه وبين زوجته مشاكل دائما يحتاج ما يحتاج انك تقول له كل ما جلست معه والله انا ام زوجتي اول ما دخلت تخلع حذائي وتخلع الجوارب وتغسل قدمي ولما جئت انام اقبلت بكريمات تدهن رجلي يا اخي سبحان الله مطيعه لي ولما قمت الصبح وجدت الفطور عند رأسي وتصدق متزوج من 20 سنه وهذا هذا شغلها طولها 20 سنه يا اخي ليش ليش تقتله مسكين الذي أمامك يا أخي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة هذا في الحيوانات فما بالك بالأدميين يا أخي ليش تعذبه مسكين يعني تريده يحسدك تريده يقول لك آه يا أخي أنا زوجتي ما صار لي معها لسنة يا أخي ولا تفعل ولا ربع ما تفعل زوجتك لا الأصل ألا تظهر النعم دائما قال لك مثلا يا أخي الرواتب قليلة وأنا ما يعطوني إلا كذا وبدأ يتأفف لا تقل له لا والله تصدق الراتب يضعف راتب خمس مرات لا تبدأ تظهر النعم حتى لا يحسدك الذي أمامك إنسان تعلم أن أولادك كسالة في الدراسة ما يحتاج كلما جاء زائرا تقول قم يا محمد علمك كم أخذت في الفصل الأخير قال والله تسع وتسعين سع من عشرة ممتاز وأنت يا أولدي الثاني قال والله أنا أخذت ثمانية قال أنت كسلان ثمانية بس أنت كسلان وأنت يا أولدي وهذا مسكين عينات تتقلب فيكم وأولاده هذا حامل مادتين وهذا رأسه في خمس مواد وهذا عيد السنة سنتين. إذا كنت مفضلا عليه بشيء فلا تظهر ذلك أمامه حتى لا يقع في قلب الناس حسد عليك حتى لا يقع في قلب الناس حسد عليك ولأجل أيضا أن تفسد النفوس تفسد نفوس المسلمين تفسد قلوبه بعضهم على بعض أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله أن يصفي قلوبنا أسأل الله أن يصفي قلوبنا على إخواني المسلمين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 اللهم أصلح أولادنا اللهم اجعلهم لنا قرة أعين يا حي يا قيم اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يبحث عن وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو سعة رزق أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه اللهم يا من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب نسالك ربنا أن تجيب سؤالنا ولا تردنا خائبين يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم من ارادنا أو اراد شيئا من بلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان اللهم اجمع كلمه المسلمين في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد بارك الله فيك